ألف <تصفيق> لام را كتاب أحكي مَتَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ من لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو, وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم؟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 ورات وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضًا مِّنْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْكَ نَزْلٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا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 فمَا كان على بَةٍ مِوبه وَتلوه شاهد منِن هو من قَههِتاب موسائم مَ رَرحم أ لاائِك يُؤمنِنهُ به وَما يَفرر بهه مِنَ الأحْزابِ فًا فَنارُ مَوعيد فَلا تكُ في مِرة منن إنهُ الحببح مِ الرغْبكَ ولكن أكثرًا الناساسِ يُؤمن من وہ بولے مومی افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من ذون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون لا جرم أن أولئك لم يكونوا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 قال يا قوم أرأيتم يا كنت على بينة من ربي وَآتَانِي رحمة من عنده فعميت عليكم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 قالوا يا نوح قد جاجلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا, فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال انما ما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغبيكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه قل ان افتريته قل ان افتريت فعلي اجرامي وانا بريء مِ ممَا تُج التجرمُون وَوح يَ إِروحٍ أَنه النَّهُ لََّ يُؤمنِنَ منِن قَومِكَ إِا مَن قدَدْأَمََ فَلا تَبَتَ إِس بِمَا كانَوا يَفوال وَصْنع الفُكَ بِعيُونِناَا وَاحلَ وَلا تُخَااطبِني فِي الذيينَ بنا إنِهُم مَقون ف وََصنعُ الفُلكَ وَوك ل مَر عَلَلمَ لَونَ مِن قَوْمِه سَخِرُوا مِنْ مِ طلَائ تَسْخَرُوا مِ فَإل الناس نَسْخَرُونكُمكم تَسْخَرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمن وَمَا آمَنَ معه إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وهي, وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وَكَانَ في المعزل يا بلا يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآبي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهم الموج فكان من المغرقين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 ما كنت تعلم ما أنت ولو قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 ثُ تُبو إلَْه يُررسل السمَا عَلَك مِدارَار وَيزِلَة قووَةً إِ قووَةِكُم وَلا تَتَولوْ مجرمين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 فَإِن تَوَّ فَقدَدْ أَبَ غدكُم مَا أُرسثُ بهِه إلَكُْكم وَيَسَْخْلَْفُ رَم قَوْمًا غَيْرَكُ وَلا تغُرُونَهُ شَيْئ إن رَنَب على كُّ شَيجٍ حَفغُ وَل وَلَ م جأَمرُناَج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 رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمَهُ ود إِلَى ثَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوبا قبل هذا أتنهانا, أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا, وإننا لفي شك مما تدعونا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 فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسير وَيا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا فَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيب فعقروها فقالت امتعوا في داركم 3 ايام ذا كَوْتٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ القوي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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فَمَا لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب